عزيزتي بعيدا عن تكلفات الحديث وبعيدا عن كبرياء الأدبة أخبريني ماذا يسعى الأبجدية في الحديث عنك وما السبيل إلى جنة الله في أرضه إلى فؤادك المغموس في قربة الرحمة وخجلك المتأنق في طلعته البهير وحكاية تتقد شوقا إلى بلوغك فأنت رحمتها وإيمانها وياقتها البنفستي يا فاتنة أي مغزل أنسج لك به جمال حمرتك وأي بوح يلملم شتات عيني في تلألؤ عينيك كل الدروب إلى الطهر مفقودة إلا جد تلك التي يتأرجح القمر على كنفها فأنت حياتي ملوها طمئنان وسكن يا ساحرة دعيني أحدثك عن إنسانك إني أحسن خوض ملكوتها بشدة لحد اللعودة لحد الخلود. لحد الحياة أستمع إليها ليكتبني الله قسا على سفح روضك أحبني وإذ بي أعتمر السماء بيقيني لرمعتك يا فاتي ملائكتي تحوص دقاعا حطت عليها قدميك لتعيد للحياة استقامتها فيك وبك فأنت يا سار اكسيرها وارتواؤها وأنت يا سار كل أحلام البشر تقدسك وتبجنك وتصلي لليل رضا نبضك الأخار يا رائح هناء وسعادة ينفراض الضياء على ترنيمة أنت طربها، أمان نحني بملئ ماوتي ما الحمام والغمام ثمالتهم، سلام طاغ، ورد مزك، شوق مباح. بلية حسن وأروقة ولها كل ما هنا يفيض بك ويتغنى لك بجميع عروف اسمك وفضاء فؤادك